التسجيل الثامن عشر استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف طريق السماع اليوم الآخر يكفرون بالطاغوت أحداث الآخرة